جعلناه فنجعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما 113. فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر خلقا آخر 111. فتبارك الله أحسن الخالقين 112. ثم إنكم بعد ذلك لميتون 113. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 114. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الارض واننا على ذاب به لقادرون فان شئنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيلاء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرَنَا وَفَارَتَ الْنُّورُ فَأَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكْ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ وَرَقُونَ فإذا استويتَ أنت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْبَى رَبِّ أَزِلْنِ مُزَلَّمُ بَارَكَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزَلِّينَ إِنَّ فِى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 وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَا إِنْ أَطَعْتُ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّوا وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 119. قال عما قليل ليصبحن نادمين 110. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 111. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أجلها وما 117. ثم أرسلنا رسلنا تكرا كلما جاء أمة رسولها كذبون 118. فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسل موسى وآخره رون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لا عابدون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 يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه قمتك أمته واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطع أمره بينهم زبورا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 126. والذين هوا بآيات ربهم يؤمنون 127. والذين هوا بربهم لا يشركون 128. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك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 يقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَعُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أم يقولون به جنة بل جاءوا بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناه بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 فرحناهم وكشفنا ما بينهم من ضر للكج في قغيانهم يعمهون ولقد أخذناه بالعذاب فمستكأنوا لربهم فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي 119. وإليه تحشرون 110. وهو الذي يحيي ويميت 111. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقون 112. بل قالوا مثل ما قال الأولون قال Rabu Aidina nham wa abaauna haa dari qabl. Inna haa ila asatir al awalin. Qul li man al arz wa man fihaa تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 118. سيقولون لله قل أفلا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ الْقَوْلُ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا fool. 119. وقاسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحون وَقُومْ ذِكْرِي وَقُومْتُ مِنْهُمْ وَمَيَّدُوا مَعَ اللَّهِ إلَىٰ أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ افِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْعَلِيُّ